أرد الله من الشيطان الربيب بسم الرحمن الرحيم <تصفيق> ولا تخسبن الذي. قتلو في سبيل الله <تسجيل> <تسجيل> أمواتا؟ بل أحياء. بلکه نبی <مم> <مم. بس آگی>. <اللا> na samo سان منهم واستقوا أجر عظيم الله <تصفيق> <ديش> <تصفيق> عليك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فخشواهم <تصفيق> الذين قال لهم. جوعم فزادهم إيمانا. الله <تكتشف> الله رايت الله رايت الله عليك. الله الذين قالوا لا نؤمن بما اتيتنا إن كنتم صادقين بونو الله هو من واسين الله الله الله الله يا جن ما ولا الله الله عليه صل الله الله سيدي سيدي الله الله الله, الله. الله. الله. هو نحن الموكلين اللهم اللهم الله اكبر على اللهم صل على حضره النبي دالی الله الله الله, الله, الله, الله. <تصفيق> إن <تصفيق> لهم <تصفيق> واطلع بايبت عليه بقول لحج شعبان انهم ثاني يضر ألا يجعل لهم حقاً في الآفرة ولهم عذابٌ عظيم اللهم إن الذين <سؤال> اشتروا الكبهة <سؤال> بالإيمان <مصدق> ولا يأسبنك الذين دفعوا الله اكبر عليه لا شعبان علي. الله هذا يا فيصل الله له له ما Oh uh -huh. He t referred كتب ما قالوا وقتلهم لهم الأبيات بغير حكم وقتل mm <laughs>